Sola gir من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حياته sin kadence oppe på Google. Oh. يا ريتك تدني تقول لي من تقينا ما ما تطعون لي باللي من خفي من نساش يروح بقلب نوريد ترفون قلبي سلام شادي ورقصنا في السماءات والضام من نفسي ketika فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخور but <gasps>